بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يوز الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم يأكلوا ويتمسعوا ويلهيموا الأمل فسوف يعلمون وما لكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امة أَجَلَهَا وما يتاخرون وطالوا يا ايها الذين نزل عليهم الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكة ان كنتم من الصادقين ما ننزل المدان إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين